بوك تو خدسة ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون الجسم أجزاء الجسم ياس ترتم چوفك أرسم رجلا Арсом, рачулан. Најпрво главата. Ал рأس او WLAN. Човекот носи еден шешир. Ал ржул ја ртди кубга. Ал ржул ја Косата нему се гледа. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. وشدة <متدار> استوتك الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان <متدار> لا يراهما أحد أيضا. غربت نمو سجلات. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضاً. قصّلت أم أطّقت يوستا. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. توي ورأت هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. أكولورات النسي إستوتك هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. زينع الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. رأتت سيسيلني. الذراعان قوية. الذراعان قبطان. نزت الساقان أيضا <قبطان> قوية. الساقان أيضا قبطان. جوفكت <الساقان> أود <أيضا قبطان> الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج توي هو لا يرتدي بنطالا بنطالا ولا معطفا هو لا يرتدي بنطالا ولا معطفا نو تشوفيكو لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. هو رجل من الثلج. هو رجل من الثلج.